بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الصيبيين الطاهرين. الشبهة المصداقية، قلنا إن الشبهة المصداقية تكون في فرض القول في شك في في الشك في دخول فرد. من أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصص مع كون المخصص مبينا لا إجمال فيه وإنما الإجمال في المصداق فلا يدرى أن هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام أم لم يتصف بعنوان الخاص فهو مشمول بحكم العام كالمثال المتقدم انتهينا بالامس من الكلام في الشبهه المفهوميه الكلام في سريان اجمال الخاص الى العام اذا كان الخاص مجملا هل يسري لا اجماله الى العام ام لا قلنا البحث يقع في مقامين لان الاجمال مره يكون في المفهوم واخرى يكون في المصداق تكلمنا عن الشبه المفهوميه وقلنا الكلام في الشبهه المفهوميه يقع في مقامين لأن الإجمال في الخاص ثارثا يدور الإجمال بين الأقل والأكثر وأخرى يدور بين المتباينين هاتان صورتان وكل صورة من الصورتين المخصص مرة يكون منفصل ومرة يكون مستقل فالمجموع عندنا في الشبهة المفهومية اربع صور السلام عليكم ورحمه الله اربع صور تكلمنا عن الصور الاربعه السلام عليكم وعليكم بالدعاء ورحمه قلنا في الشبهة المفهومية اذا كان المخصص متصلا اذا كان المخصص متصلا في الشبهة المفهومية الحكم واحد لا فرق بين أن يدور الأمر بين المتضاينين أو بين الأقل والأكثر الحكم قلنا واحد وهو أن إجمال الخاص يسري إلى إجمال العام فالفرد المشكوك يتوقف في إكرامه لأنه لا يعلم دخوله تحت العام اما اذا كان خاص منفصل قلنا اذا دار الامر بين الاقل والاكثر فالحق عند المصنف عدم سريان اجمال الخاص الى العام اما اذا دار الامر بين المتباينين المصنف بالامس ذكر الحق اننا نلحق هذه الصوره الرابعه بالصوره الاولى والثانيه ونحكم بأن إجمال الخاص يسري إلى إجمال العام في الفرد المشكور. هذا الكلام كله كان في الشبهة المفهومية. أما لو كانت الشبهة مصداقية، فهل يسري إجمال الخاص إلى العام أم لا؟ مثلا إذا قال المولى أكرم الفقراء أكرم الفقراء إلا الفاسقين منهم إلا الفاسقين منهم المخصص هنا مرة يكون متصل بحيث يقترن مع الكلام ومرة أخرى لا يكون منفصلا بحيث يأتي بعد العام أو قد يأتي قبل العام أحيانا لا فرق يعني مثلا مرة يقال هكذا أكرم الفقراء ثم بعد مدة يأتي المولى مرة ثانية ويقول لكن لا تكرم الفساق منه هذا المخصص بعد الخاص بعد العام ومرة أخرى لا يقول لا تكرم الفساق هكذا يقول تقدم الخاص ثم بعد زمان يقول اكرم الفقراء لا فرق سواء كان الخاص قبل او بعد العام واضح المثال اكرم الفقراء الا الفساق معنى الفاسق عندي واضح اجمال في المفهوم ما موجود الفاتق هو كل من يفعل الكبيرة مثلا واضح عندي معنى الفاتق لكن لكن في اثناء إكرام الفقراء في أثناء التصدق على الفقراء إكرام الفقراء الفقير الاول اعطيته الثاني اعطيته الثالث اعطيته ايضا لماذا لان الاول عادل الثاني عادل الثالث عادل الرابع لم اكرمه الخامس لم يكرم السادس لم يكرم لماذا لان الرابع والخامس والسادس أحرز أحرز في أعرف اعرف ان هذا فاقد جلالته بالله وهذا الفاضح وهذا الفاضح فالثلاثة الأول اكرمناهم لاننا نحرز أنهم عدول. الثلاثة الأخرى الرابع والخامس والسادس لم يكرموا لاننا نحرز فسقهم أيضا هذا واضح لكن الشخص السابع الشخص السابع عندما أردت أن أدعى بسع اتصدق عليه عندما عرفت أن عن أكرمه شتكت شتكت شتكت هل هذا فاسق أم لا التفتوا أنا أقول هل هذا يعني مصداع هذا الفرد الخارجي هذا المصداع الخارجي هل هذا فاسق أم لا بعبارة أخرى هل هذا كان فاعلا من الكبيرة فلا يكرم فهو فاسق ام لم يفعل فهو عادل؟ فالشك هنا فالشك هنا ليس في مفهوم الفسق مفهوم الفاسق عندي واضح شكي هنا في ان هذا المخدار هذا الفرد هذا هذا هل هو فاسق ام لا ولذا سميت الشبه شبه مصداقية لأن الشفت فيها في المصداق الخارجي في الفرد الخارجي في هذا الفرد الطويل العريض الذي يلبسه كذا وما أدري كذا وكذا هذا هذا صاتب أم لا فإذا مرة أقطع لأن هذا عادل يكرم مر أقطع بأن هذا سافق لا يكرم إنما الكلام شككت في أن هذا الفرد هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ هنا ماذا نصنع هل يكرم هذا الفرد الخارج المشكوك في فتحهي هل يكرم أو لا يكرم الجواب الجواب طبعا لا فرق قلنا المخصص متصل او منفصل الجواب الجواب نصدى الى المشهور نسب الى المشهور ان اجمال الخاص هنا لا يسري إلى العام لا يسري إلى العام لا يسري الى العام لماذا قالوا لأن الشك في المصداق لأن الشك في المصداق الذي علم الذي علم شمول العام له من الأول علم شمول العام له فقير والفقير يكرم نعم نشك نشك أن هذا الفرد فاتح أولى الاصل نجري هنا نجري الاصل هنا نقول الاصل الاصل عدم الشكر قالوا هنا نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية الخاف يقينا يخرج <تصفيق> الخاص يقينا يخرج يخرج الخاص المتيقن بأنه فاسق يخرج هذا يقينه ويبقى ويبقى ما عدا الفرد الخاص ويبقى ما عدا الفرد الخاص الذي تيقنا بفسته ما عداه باقي تحت العام واضح نشف هل خرج الاقل عدم الخروج الأطل عدم الخروج واضح قالوا نتمسك بالعام في الشبهة المصدقية مثلا إذا قرضنا الفقراء مئة عشر منهم خرجوا لدليل الخاص وهو الففق الباقي من المئة نشك هل خرج أحدهم هل خرج أحدهم الأصل عدم الخروج نتمسك بالعام نجري العام هنا فنقول نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا تمسكنا بالعام هذا الفرد السابع المشكوك يكرم مع العام فقالوا إجمال الخاص هنا لا يسري الى الفرد إلى الفرد المشكوك هؤلاء قالوا لا فرقهم. نعم. صحيح. هؤلاء قالوا لا فرق عنهم. فايجي الكلام. ايجي الكلام هؤلاء قالوا لا فرق. المخصص متصل أو منفصل. نحن نقطع بأن العام شامل. نقطع بأن العام شامل للجميع. الخاص يخرج ما تيقلنا بفسقه فقط. وما عدا ذلك نشق في خروجه ما ما دمنا قد ستكنا في خروجه فيبقى تحت العام الآثم عدم الخروج ولذا قالوا هذه القاعده إذا كان الشق في المصداق نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ما هذا واضح إلى هنا أم لا ولذا هؤلاء قالوا عندنا موارد شبيهة لهذا المورد في الفقه أيضا عندنا موارد في الفقه شبيهة لهذا المورد وتمسكنا فيها برعا في الشفة المداخية مثلا من ذا بالمثال قالوا عندنا قالوا عندنا رواية على اليد ما أخذت حتى تؤذي يعني تقدم واخذ فكل يد التفتت كل كل كل يد كل يد تاخذ من غيرها شيئا ليس لها ليس لها فهي ضامنه له حتى ترجع هذا الشيء الى صاحبه مثلا اذا احد الاخوه أخذ هذا الكتاب ضامن أو لا نقول ضامن على اليد ما أخذت يشمل هذا خذ إذا أخذه بالاستعارة أيضا ضامن مطلق بعد على اليد ما أخذت كل يد كل يد سواء كانت يد إعارة أو يد سرفة أو يد غاصب أو يد استئمام او يد او اخره واضح القاعدة بعد على اليد لم تخصف احدا كل يد تأخذ من غيرها شيئا فهي ضامنة لذلك الشئ حتى ترجع هذا الشئ الى صاحبه هذا واضح, هذا واضح خد جاءت روايات وخصفها لهذا العام. جاءتنا رواية مثلا ليس على الأمين في الفقه ليس على الأمين إلا اليمين إذا أنا اعرت السيد هذه الساعة فهو أمين إذا جاءني وقال الساعة ثلثة ثلثة خب الشارع يقول له ثلثة يعني أنت لم تثلثها يقول له ثلثة كان في الساعة مثلا في يدي بالطريق تقفت ولم أدري ولم أعلم الشارع يقول ليس على الأمين إلا بالأحلف أحلف بالله ليس على الأمين إلا اليمين فقط وليس ؟ واضح؟ هذا واضح؟ هذا خارج الدير الخاص إذا أنا قمنته شئ ثم جئت من به فقال لي لقد سألت شنوب المطر جاء وأثنفهم جاءت وأثنفتهم سراك جاءوا وأثنفوه إلى آخرين هنا ايضا ليس على الأمين إلا اليد نعم اليد الظالمة السارقة الغاطبة الناهبه هذه تضمن هذا واضح فهناك فرق بين اليد الأمينة واليد الظالمة العادية المعتديه السارقه الغاصبه الامين ليس عليه شيء اما الظالم اذا سرق فهو ظالم لما يسرق الماء هذا واضح اذا يد شككنا شككنا هل هذه اليد امينه فليس عليها الا اليمين هل هي ظالمه سهله ظالمه شككنا في هذه اليد يد جناب الشيخ التوسلي هل هي يد أمين عن يد ظالم لا ندري هنا ما درسنا؟, ما درسنا قالوا نتمسك بالعام يعني شونا مصداقية نشك هذه اليد قالوا هنا نتمسك بالعام فإذا تمسكنا بالعام على يد الشيخ أنت تضمن؟ لان العام يقول على اليد ما اخذت حتى تؤدي وهذا مثل وليس عندنا دليل خاص يخرج يد الشيخ التوسلي من من فتبقى يده تحت العام والعام يقول يد الشيخ ضار واضح قالوا مقال لا من هذا الباطل مقامنا من هذا الفرد نشك هذا الفرد فاسق فلا يكرم أم لا فيكرم نقول طبقوا على اليد هنا ايضا نقول هذه اليد كانت تحت العام ليس عندنا دليل خاص على قروجها الفاسق خرج بدليل خاص أما المشكوك ليس عندنا دليل على خروجه فيبقى في العام فقالوا نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية وجمال الخاط لا نصرفنا ما بال هذا واضح إلى هنا أم لا ساد من هنا اليوم من هنا ساد كسر ماشنا أم لا لا لا تبي إثنين وإذا كان السيد مثل الحب العامين يصبر ستة مقابل الاثنين واضح الهنا مذكور مذكور بشروه السبعه اكيد كلمه تنسب في يدعاد شيء يا اخي يعني البعض قال هكذا نصفه البعض قال نصفه وليس بمشروع نصفه واضح واضح استشيروا كلمة اللي خلوه فقط حتى ليس الاشفار في يدنا صاحه واضح هذا القول هذا القول الاول المصنف المصنف المصنف يقول الحق عندي او الحق عندنا ان اجمال الخاص هنا يسري يسري الى الفرد المشكوك في العالم يسري إلى الفرد المشكوك في العام، ففي الواقع هنا عندنا أقسام ثلاثة، عندنا أقسام ثلاثة، عندنا عام متيقن، وعندنا خاص متيقن، وعندنا مشكوك، عندنا عام متيقن القسم الاول وعندنا خاص متيقن. وعندنا فرد مشكوك يعني المصنف يختلف مع المشهور المشهور يقول لا يسري ونتمسك بالعام في الشبهة المصداقية المصنف يقول يسري ولا نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية على الأقل هنا في مقامنا لماذا؟ لماذا يسري ايها المثنف؟ لماذا حكمتم أن إجمال الخاص هنا يسري إلى العام يسري إلى الفرد المشكوك في العام يقول قبل الحكم قبل الدليل أقول ولا فرق عندي بين أن يكون المخصص منفصلا أو يكون المخصص مستفلا لا فرق عندي هنا الحكم هنا واحد خلافا للبعض حيث فصل قال إذا كان إذا كان المخصص منفصل فلا يسري إذا كان المخصص متصل فيسري المصنف يقول لا فرق عندي بين أن يكون المخصص متصل أو منفصل الحق عندي سريان إجمال الخاص إلى العام والسر يقول صحيح العام ظاهر في العموم صحيح العام ظاهر في العموم لكن بعد مجيء الخاف لكن بعد مجيء الخاف بعد مجيء الخاف يحفل عندنا الثالث إذا جاء الخاص فالخاص يوقف يوقف ظهور العام ويقصر ظهور العام على الفرد المتيقن على الفرد المتيقن بقاؤه تحت العام اذا جاء الخاص الخاص يوقف ظهور العام في العموم في الجميع بل يقصر ظهور العام على ما عدا بتعبير اخر على ما عدا الخاص الخاص اذا جاء يقول للعام أنت ظاهر فيما عدى الخاف فيما عدى الخاف فيما عدى الخاف يعني هناك عام متيقن وعندنا فرد مشكوك صحيح الخاف يقول للعام قلت لك أنت ظاهر فيما عدى الخاف العام يقول والفرد المشكوك هل يبقى معي او تأخذه معك يقول الفرد المشكوك الفرد المشكوك لا انت ظاهر فيه ولا انا ظاهر فيه خب ماذا نسمع له نتعارض فيه نتعارض فيه نتعارض لا انت تأخذه معك ولا انا اأخذه معي واضح يصير بعد مجيء الخاف يكون عندنا حجتان, حجتان الحجة الأولى الحجة الأولى واضح؟ الحجة الأولى عندنا وهي أن العامة ظاهر فيما عدا الخاف يعني ظاهر في غير الفاتحة هذه الحجه الاولى والحجه الثانيه وهي الخاص وهي ان الخاص ظاهر فيما عدا العام يعني في الفاسق في غير العادل ويبقى عندنا الفرد المشكوك المسكين الواقف على الباب يقول ما أدري ادخل فاكان قال ارجع فلا اكرم اما اقف على الباط احكم لي اما الخاطئ اخذني معه او العبد يقول الله نتعارض في الفرد المشكوك فلا هو تحت العارض ولا هو تحت الخاطئ فنتعارض فنتعارض في الفرد المشكوك القنط ابي قال هكذا القنط اخلط تحت العارض ودخله تحت العام نقول هذا ترجيحهم لأن تعارض طائر تعارض بين طرفين العام يريد أخذح نقول هذا ترجيحهم هذا ترجيحهم بلا مرجح بلا دليل الخاص يأخذه معه ترجيح بلا مرجح فيكون واقف بين الاثنين لا يكرم لا لا يكرم واضح فالحق عندنا عند المصنف ثريان إجمال الخاص إلى العام فالفرد المشكوك فالنقدار المشكوك نتوقف في إكرامه مع ذل هذا المقدار واضح إلى هنا عند الإخوان وعيد المطلب وإلا واضح واضح المطلب الحمد لله رد العالمين دعوا فرد مطلب صغير جدا فرد مطلب صغير جدا يقول المثنث يوجد فرق بسيط يوجد فرق بسيط بين الشبهة المفزاقية وبين الشبهة المصهومية فرق بسيط صغير بين الشبهة المصداقية والشبهة المصهومية إذا كان المخصص منفصلا ودار الأمر بين الأقل والأكثر يوجد فرق. صغيرا بين الشبهه المصداقيه وبين الشبهه المفهوميه الشبهه المفهوميه لها فردان بين الاقل والاكثر وبين المتباينين المصنف يقول اذا كانت الشبهه مفهوميه ودار الامر فيها بين الاقل والاكثر وكان المخصص منفصلا هناك لماذا حكمنا هناك حكمنا الحق عدم صحيح عدم عدم سريان إجمال الخاص إلى العام قد يقول قائل ما الفرق بين هذه وبين الشبهة المزاقية إذا, إذا كان إذا كان المخصص منفصل ما الفرق بينهما هذا مخصص منفصل وهذا مخصص منفصل لماذا في مفهوميه حكمتم بعدم السريان وهنا حكمتم بالسريان مع ان المخصص في كليهما منفصل المصنف يقول يوجد فرق الفرق الفرق والذي قد نقول قد نقول نحن نقول في الواقع هذا الفرق ليس دقيق ليس فقط لكن المصنف يقول الفرق هكذا هناك في المصمومية حكمنا بعدم السريان لماذا قال لأن العام قبل مجيء الخاص لأن العام هناك في المصمومية قبل مجيء الخاص كان ظاهرا في العموم في العموم ظاهرا في العموم بعد مجيء الخاف نقول أيها الخاف بعد مجيئك وبعد السلام عليك وبعد الاحترام إليك نقول هكذا نقول أيها الخاص أنت ظاهر هناك في المفهومية قلنا هكذا أيها الخاص أنت ظاهر فقط وفقط, وفقط في الفاسق المتيقن نقول للخاص هكذا وما عدا المتيقن وما عدى المتيقن في الفسق أنت ليس معلوما أن تصدق عليه مو معلوم أنت صادق لولا فاذا فإذا كنا نشوف أنت صادق أم لا بعبارة أخرى نشوف هل خرج من تحت العام أم لا الآطل كانت تحت العام قبل الشك بعد العام نقول خرج أن دليل على خروجه ما موجود فيبقى تحت العام فيكره أما هنا في مقامنا الأمر يختلف في مقامنا بعد مجيء الخاف بعد مجيء الخاف الفرد المردد الفرد المردد لا يعلم لا يعلم شمول العام له الفرض المردد يبقى مردد بين العام والخاص هناك لم يبقى مردد هنا بقي مردد بين العام والخاص وهذا هو الفرق بين المردد هذا واضح إذا كان واضحا فالله فالنسل <تصفيق> الشبهة المصداقية قلنا إن الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فردين مصداق خارجي في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام دخوله أن دخوله في المفصل دخوله في المفصل يعني دخول ذلك الفرد في المفصل واضح المثال ده قلنا أكرم الفقراء إلا الفاطين وشككت هل هذا الفرد الخارجي فاتق أم لا فالشبه هنا مبداقية لأنها تعود إلى هذا المبداق الخارجي مع كون المخصص من حيث المفهوم طبعا مع كون المخصص مفهوما مبينا ضعنا الفاتح عندي واضح مبينا لا إجمال فيه إذن أين الإجمال وانما الاجمال في المصدر وإنما الاجمال في المفرد فلا يدري ان هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام ان وصفناه بالفث يخرج عن حكم العام ام لم يتصف بعنوان الخاص يعني الفث فهو مسمول لحكم العام كالمثال المتقدم يا مثال وهو الماء المشكوك تغيره من لجاسة فرأنا المثال السابق بالأن إذا تغيرت أحد أوصاف الماء ثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة قدنا ينجس صحيح؟ الماء الكثير ينجس خب إذا ماء قليل إذا ماء أعتقد إذا ماء قليل كان النفاق عينه هو المثال الحسي والتقديري فإن الأمر دائر فيه بين التغير الحسي والتغير التقديري مثال عين ذكر المثال هو بالآله عين هو بل. ما>. ايشو... بلي ما بلي. كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه واضح الذي يشك فيه في أن المراد من التغير التغير الحسي فقط أن التغير التقديري إذا كان عندنا ماء في الخارج هذا الماء تغير هذا هذا الماء تغير بتغير حسي حسي قال هذا بمثال وأنا رائح النجاسة كيف نعم وهو الماء المشكوك تغيره بالنجاسة إذا عندنا ماء خارجي هذا الماء نشك هل تغير أم لا هذا هذا الماء نشك هل تغير بالنجاسة أم لا ان قلنا ان تغير بالنجات الحقناه بالخا او الحقناه بالعاد ان لم يتغير بقي طاهرا لكن نحن نشك في لا ندري هل تغير ام لا هنا يلحق بماذا يلحق بالعاد او يلحق بالخا قال وكمثال الشك في اليد على مال الا مال انها يد عاديه يعني ظالمه أو يد أمانة أمينة فيشك في شمول العام لها وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه لأنها يد عالية أو لا خروجها منها لأنها يد أمانة يعني عندنا مخصص ليس على الأمين إلا اليمين لما دل على عدم ضمان يد الأمانة المخصص لذلك الحمول العام يقول على اليد الخاف يقول لا اليد الأمين ليس عليها ضمان سنشف في أن يد الشيخ هل هي العادية فضامنة أو لا أمينة فليس عليها إلا اليمين ندخلها أين تحت الضمان أو تخرج مع الأمان قال ربما ينسب إلى المشهور. ربما ينفق القول الأول إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواب التمسك بالعام في الشبهة المسبقية ولذا حكموا بعدم تريان إجمال الخاص إلى العام هذا القول الأول ولذا أثوا في أنتال اليد المشكوكة ببما فالشيخ التوسلي يدهوغ من أيضا تحت العام ربما وقد يستدل لهذا القول قول القول المشهور بان انطباق عنوان العام على المصداق المردد معلوم من الأول قد الخاص معلوم من الاول فيكون العام حجه ما لم يعارض ما لم يعارض بحجه اقوى اذا جاء خاص واخرج هذه اليد المشكوكه نعم نقدر اما خاص ما عندنا هنا وأما انتباق عنوان الخاص عليه فغير معلوم فلا يكون الخاص حجة في الفرد المشكوك فيكفى في تحت العام فلا يزاحم حجية العام وهو نظير ما قلنا في المخصص المنفصل في الشبهة المفهومية عند الدوران بين الأقل والأكثر هناك قلنا إذا كان المخصص منفصل فالحق عدم السريع هؤلاء دليلهم كدليلنا هنا في ذاك النار والحق عندنا عند المصنف والحق عدم جواب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المتصل والمنفصل معا الدليل ودليلنا على ذلك أن المخصص لما كان حجة أقوى من العام فإنه موجب لقصر يعني لإيقاف لقصر حكم العام على ذاق الأفراد بعد مجيء الخاص يقول الخاص في العام أيها العام حكمت عليك بأنك ظاهر ظاهر في الفرد المتيقن دخوله تحت العام فقط قال ورافع الخاص ورافع لحجية العام في بعض مدلوله يعني في الخاف في الخاف يعني في الفاتر والفرد المشكوك شو نسوي فيه قال والفرد المشكوك مردد مردد بين دخوله فيما كان العام حجة فيه وبين خروجه عنه يصير مردد مع عدم دلاله العام على دخوله فيما هو حجة فيه يعني العام ما تدلال به حتى يقول للمشكوك انت معنا قوة عند عنده حتى يقول لأنت من أفرادنا ما عنده هذه القوة فلا يكون العام حجة في الفرد المشكوك بلا مزاح كما قيل في دليل المشهور لا نحن نقول هناك مزاح هناك مزاح ولا ان كان انطباق عنوان الكل العام قبل ما يجي الخاص كان انطبق عليه بعد ما يجي الخاص نشوف انطبق الاول هل ولا ان كان انطباق عنوان العام عليه معلومان يعني قبل ما يجي الخاص فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجه صحيح هذا فقير صحيح العام كعنوان منطبق عليه لكن من حيث الحجيه ليس بظاهر فيه والحاصل الملخص ان هناك انه عندنا حجتين معلومتين حسب الفتره الاولى العام حجه, حجة العام, العام حجه فيما ادى الخاف يعني في غير الفاتح والثاني المخصص وهو حجه في مدنوله يعني في الفاتح والمشتبه ثالثاً والمشتبه مردد بين دخوله في تلك الحجة يعني في العام أو في هذه الحجة يعني في الخاص وبهذا انتهى المطلب. أحس هذا المطلب خارجي وبهذا يفرق كما قلنا فرق صغير بين المصداقية المفهومة وبهذا يظهر الفرق. بين الشبهة المشهور قالوا ما نقوله هنا كما قلته أيها المصنف فيهناك في المفهومية في المنفصل نحن نقول له هذا مختلف عن ذلك وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية في المنفصل عند الدوران بين الأقل والأكثر فإن الخاصة في الشبهة المفهومية ليس حجة الا في الأقل والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاص معلوم الحجية فيه بل الخاص بعد مجيئه نشك هل يدخل الفرد المشكوك فيه أو لا فيتفاحت العام أنه جعل حجة في أم لا ومشكوك الحجي في شيء ليس بحجة قطعا في ذلك الشيء وأما العام فهو حج إلا فيما كان الخاص حجة فيه وعليه لا يكون الأكثر مرددا بين دخوله في تلك الحجه أو في هذه الحجه كالمصداق المردد هنا بل هو معلوم أن الخاص ليس, ليس حجه فيه لمكان الشك فلا يضاح حجية العام وأما فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكه أنها يد عادية أو يد أمانة فلا نعلم أنها هذه الفتوى لا نعلم أن دليلها التمسك بالعام لعل هناك دليل آخر غير معلوم عندنا فلا نعلم أنها كانت عن فتوى لأجل القول بجواب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية خشون الدليل ولعل لها وجه آخر شنو هو ليس المقام المقام نحل ذكره نحل ذكره عفوا وصل الله على محمد وعلى آله